121. بسم الله الرحمن الرحيم 122. ألف لام ميم 123. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين 119. الذين يقيمون وَيُؤْتُونَ ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون 110. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 111. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. 111. ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين 124. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم 125. إن الذين آمنوا وعملوا 116. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم 117. خلق السماوات بغير عمد ترونها 118. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة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 وَلَ قَد آتَنَا لُقُمَانَ الْ الحِكمَةَ نِشْكُر للِلل وَمَيْ يَشْكُرزَ إِ ماَا يَشْكُر, يشكر, يشكر لِنَفْسِح وَمَا كَفَرَفَ إِ اللهَّه غَنِيٌ حَمدَ وَإِذْ قالَا لُقُمَانُ لِبِنِهِ وَهُو يَعِضُهُ يابُ لَّ ل تُشْرِك بِللَّ ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفي صاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير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 يَاابُنََّ إِه إِتَكُِثقَالَ إن حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِم فَتَكُمْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فيِ السَّماواتِ أَوْ فيِي الأرض حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُمْ فِي صَخْرَسٍ أَوْ فيِ السَّماواتِ أَوْ فيِي بِهَا اللهَّ إِ اللهَّه لَطيفٌ خَبيد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 واقصد في مشك وفظم من صوتك ان انكر الاصوات لا صوت الحمير الم ترون ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه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 أَلَ كَانَ الشَّيقَان يَدُهُم إلَ عَدَابِ السَّعي وَمَيْ يُسْلِم وَجَهَهُ إى اللهَِّ وَهُو مُحسِنُ فَقدَ استْتَمسَكَ بِالعقوَةِ الأُثقاء وَإِلَ اللهَّهِ عَاقِبَة الأُمور وَمَا كَفَرَ فَ لَا يَحْزُكَ 111. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا 112. إن الله عليم بذات الصدور 113. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ 114. ولئن سألتهم من خلق السماوات 117. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون 118. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد 119. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر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 111. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام 112. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا 113. وما تدري نفس بأي أرض تموت 114. الله عليم خبير